وإن فاتكم شيء من أَزْوَاجِكُمْ إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون يا أيها النبي إلى جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين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 قد يئس من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور.